بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يتساءلون عن النداء العظيم الَّذِي هُمْ فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أَلَمْ نجعل الابوام هذا والجبال أَوْتَادًا وخلقناكم أَزْوَاجًا وجعلنا نومكم سبادا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادادا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 حدائق واعنابا وتواعب اترابا وكاسا بهاقا لا يسمعون فيها هوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا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 فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه يقولون ائنا لمردودون في الحافره ا اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذن دره خاسره فانما هي زدرة واحده فاذا هم بالساحره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 اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمتها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاع لكم ولانعامكم فإذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى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 أبي الإنسان ما أكفره من أي شيء خلبه من نعفة خلبه فردده ثم السر يسره ثم أماله فأقبه ثم إذا جاء أنشره إلا لما يقُوم أمره فاليوم غر إلى رعانه ان نودن الماء صبا، ثم شققنا الارض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبًا وقضبا وزيتونًا ونخلًا وحدائق وغلبا وفالحة وأباء ماذا علمكم ورأنعامكم فاذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امدئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مُسفرة ظاحكة مُستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كُورت وإذا النجوم انكبرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عُطِّلَت وإذا الوحوش حشرت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 إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند للعرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بنجنون ولقد وآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بغنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون تَذْهَبُونَ هو إِلَّا ذِكْرٌ للعالمين لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَخِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فُجِّرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدَّمت وأخرت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 الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون فلا يظن اولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين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 كلا إن كتاب الابرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائي ينظرون تعرف في وجوههم نفوه النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه نسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزابه من تسنين عيني يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يوحبون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انطلبوا إلى أهلهم انطلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لغالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين مِنَ من الكفار يضحكون على يَنْظُرُونَ ينظرون الفوّى الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها ودخلت وأذنت لربها وحقت يا أَيُّهَا الإنسان إنك كَادِحٌ إلى ربك بحق فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرًا وينقلب إلى أهله نسرورًا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره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 النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافر فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والتوائب إنه على وجهه لقادر يوم كبل السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يبيدون كيدا وأبيد كيدا فمهل الكافرين أمهِّلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أن أحوى سنقولك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشخى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا رسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير بقى ان هذا لك الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسطى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها سرور مرفوعه وأكواب موضوعه وممارق مصفوفة وزوابي مبثوفة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سقحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من دولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا ايابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي حجر ألمت وكيف فعل وبر بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلط مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر في الواد وفي الرعون للأوداد الذين طروا في البلاد فأكثر فيها الفساد فصب عليهم وبر سوء عذاب إن وبر لبين فاما الانسان إذا ما بتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما الى ما بتلاه فقد وعليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحظون على طعام المسكين وتأكلون التراب أكل لما وتحبون المال حب الجما. كلا إذا دكّت الأرض دك دك، وجاء ربك والملك صف صف. وجيء يوم إذن بجنه، يوم يتذكر الإنسان وأن له ذكر. يقول يا ليتني ردّمت لحياتي. ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب ان لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهن النجدين فلقد حمل عقبه وما ما ملعقبه فاترقبه أو بطعام في يوم في مسغبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربه ثم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 كذبت ثمود بطغواها إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا من بخل وَاسْتَغْنَى وكذب بِالْحُسْنَى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلغى لا يصلها إلا بالأشطى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتقاء وجه العلى ولسوف يظله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما طلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترى ألم يجدك يتيما فاوى ووجدك ظالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تطهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمه ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أموت وظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مَعَ العسر يُسْرًا إنما مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فإذا فرغت فصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطير سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين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 خلق الإنسان من علق إقوأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الْإِنْسَانَ ليقغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إِذَا صلى أرأيت إن كان على الهبى أَوْ أَمَرَ بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى لا ايلن يلتهى لناسعا بما نصيه ناسيه كاذبه خاطئه هل يدرون كَلَّا لَا سندر الزمانيه لا بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ان انزل في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكه فيها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 رسول من الله يتلو صفا مرحلا فيها كتب قيما وما تفرق الذين قوت الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مخلصين له الدين حُنَفَاءَ حنفا ونقيم الصلاة ونقت الزكاة وذلك دين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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشكاة ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسرن به جمعا إن الإنسان لربه لكرود، وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد افلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحص ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راغية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم الهك التكافر حتى زرتم المطامر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا له تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم ثم لترهنها عين اليقين ثم يوم يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكلهم زاد المزا الذي دمع ما له عددا يحسب أن ما كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ كلا لينبذن وَمَا وما أذواكن الفقراء نار الله المقدة التي تقرر على الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عليهم مقصده في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تر كيف فعل ربك بأصحاب الْفِيلِ ألم يجعل كيدهم في تغلي؟ وَأَرْسَلَ عليهم قريباً أباميل أبنيهم بِحِجَارَةٍ من سجيل فدع لهم تعصيم بسم الله الرحمن الرحيم. إلى قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف. فاليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوعه وأمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. رايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر بسم الله الرحمن الرحيم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 إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يداء بلهب وكب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحرب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولن يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم